سورة الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن وأحصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من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 فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي, واللائي لم يحض وعلاة الأحمال يجلهم أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله له اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا, لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا وانتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تعاسرتم فسترضع له أُخْرَى لينفق ذو مِنْ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق منا لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعدى الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أهل الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا آيات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 قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله لتعلموا أن